أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم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 ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء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 وقال موسى إن تكفرون أنتم وما في الأرض جميعا وما في الأرض جميعا فإن الله غني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رُسُلُهُم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن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 ويؤخركم إلى أجر مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا فأتونا بسلطان مبين قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن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 ولا نسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائ جهنم ويسقى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 إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا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 مصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحييتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها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 ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة لجتثت من فوق الأرض ما لها, ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين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 قلت تَمَتَّعُوا فإن مصيركم إلى النار قل إعبادي الذين آمنوا يقيم الصلاة ويُنفق ويُنفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أي يأتي يوم لا بيعون فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء أمم فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوم كفار وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَ وَجَنَبَنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَا تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِن الَّذِي غَفَرَ الرَّحِيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إن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 فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجر قريب نجب نجب دعوتك ونتبع رسل أ ولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 فلا تحسبن الله مخلف وعدي رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد ولي الذكر ك رأول الألباب.